بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللakhirati khayrun lak min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fa tarda ووَجَّهَكَ قَوْلًا لَّمْ فَهْدَاهُ وَوَجَّهَكَ إِلَى إِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحدث